فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر ممدوده متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس دعون عنها ولا يزفون وفاكهة من ما يتخيلون ولحم طير من ما يشتهون وحور نعيم كأمثال الْمَكْنُون جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَ وقل إن منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب ثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمو إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على حنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ أَبَاءٌ لِلْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشارعون خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ونشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت الأولى فلو لا تذكرون أفرأيت ما تحثون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم تورون أأنتم غشتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسب بسم ربك العظيم فلا أقسم بما واقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم أن أن كم تكذبون، فلولا.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 وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٌ وَتَصْلِيَةُ جَهِيمٌ